أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاةهم خاشعون والذين هم عن اللهو محرضون والذين هم للزكاة فاعدون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أبواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن لهم غير ملؤون فمن بسرى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين ينتون في الزوتهم فيها خالدون وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن مكين الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ نَهَارٍ فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة سبعتون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن وَأَنزَلنَّ مِنْتَّمَائِمَا أَمْ بِقُجَرٍ فَأَسْكَن لَو فيِي الأأَمْ وَإِنا وَلََا لَ بِ بِهلَ قيُون فَأَن شََتْنَا لَفُ بِهجَ وأعناب لكم فيها فواتر كثيرة لكم فيها فواتر كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من قول سيناءة رتب الدون وصدر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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۖ فَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سمعنا في الأولين إن هو إلا وجل به جنة فترضسوا به حتى حين قال رب انصرني بما كلفون فأوحينا إليه أن يثنأ الفلك بأعيودنا ووحينا فإذا جاء أمرنا وساعنا فإذا جاء أمرنا وفعوا التنون فاشلق فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك فاشلق فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا اشتغيت أنت ومن معك على الكلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني لَمْ يَبْدَ وَكَوْنَ أَنَّ سَيُنزِلُ الْمُنذِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنْتَ لَهُ بِتَنِيلٍ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تستقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وَأَجْفَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَلَئِن قَطَعْتُ بَشراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَن لَّخَاسِرُونَ أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَمْ أَنتُمْ خَاصِرُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ مَا إنه إلا حياةنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوتين إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كلبون قال عم مَا قَلِيلٌ لَّيُصْبِحَنَّ لَنَا دَهْرُهُمْ فَأَخَذَتْهُم مُّصِيبَةُ الْحَضِّ فَيَعْنَوْهُ هُتَاءَ فَبِأَدْنِ يَلْقَوْنَ الرَّبَّ ثُمَّ شَأْنُ الَّذِينَ بَعْضُهُمْ قُرُونًا مَا تَّقُ مِنْ أَُّة جَلَمَا يَتَخون چَُّهُمسَ سُلََا تَطَّ كلُ مَا جَ أَأ مجَد وَسُول وَ جَلَ فَسْبَخْناَا تَقظغ غَقْب وَجَ وبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخوارون بآياتنا وتلقان مبين إلى فرعون وملئه فاستشفروا وكانوا لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ قِسْرًا وَقَوْمَ الْمَالِ لَا يَبْذُلُونَ فَكَذَّبُوهُ فكَانُوا مِنَ الْمُفْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى كِتَابًا عَلَّمُوهُ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ أَمْرِهِمْ وَأَوَيْلَ لَهُمَا مَا إِلَٰهٌ وَهُوَ وَأَوَيْلَ لَهُمَا إِلَٰهٌ وَهُوَ الذَّاكِرُ وَمَعِينٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كُلُوا nên nào anh quay đi mình cùng cũng trong hoa hãy trong phúc cùng phải có anh mongâ yêu hãy riêng khi فذرهم في غمرتهم حتى أحيي أيحسبون أن ما نهدهم به من مال وبنين نزالع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم وَالَّذِينَ هُمْ فِي آيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِفَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أولا وهم لها سادقون ولا نكلف نفسا إلا وسعا ولدينا كتاب ينفق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال مباشرة هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مسر فيهم بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنكرون فكنتم على أعقابكم تنكحون مستكبرين به سامرا تهبرون أفلم يتجبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي أباءهم الأولين أو أَمْ لَمْ يَحْرِفُوا رَشُولَهُمْ فَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُوا نَبِي جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَفِّ وَأَكْتَرُهُمْ لِلْحَفِّ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مؤرضون أم تسألهم خرجا يا خير وهو خير الوالدين وان كنتم تؤولون الى ضلال مستقيم الذين لا يؤمنون بالاخره عن ضلال ناسكون ولو رحمناه وتجنا امامهم إِلَّا لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَضَلَّنا بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا يُضْرِمُونَ وَمَا يَتَوَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا فَزَعَلَ بِهِ شديد إذا هم فيه مبلشون وهو الذي أنشأ لكم الدمع والألصار والأفدة خليا ما تشكون وهو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثلا وكنا كرابا وعظاما أئنا لمبعون لقد وعدنا نحن وعباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرض العظيم سيقولون لله قل أفلا تستقون قُل مَن يجيء مَنفُوتُ كُل شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَاعُ عَلَيْهِ إِن كُنتُم تَصْلَمُونَ سَيَقُولُونَ إِنَّهُ قُل فَلَنَا تَصْحَوْنَ بَلْ أَتَيْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَإِنْ أَنْتُمْ لَذَٰلِكَ وَلَّىٰ لَهُمْ مِّن وَلِيٍّ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا عم يَصِفُونَ اَيْمِسُ بَيِبِ وَالشهاده فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ رَبِّ إِنَّمَا يُؤْلِيَنِي مَا يَعِدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى كما نعذهم لطادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يطفون وقل رب أعوذ بك من آمدات الشياقين وأعوذ بك رب أن حتى اِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّ كَلِمَتَهُ وَقَائِلَهَا وَمَنْ وَرَاءَ رزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخت الشور فلا أن تاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم طالدون تلفقوا وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تسلى عليكم يَكَرُّبُونَ قَوْلُ وَقَدْ نَوَلَتْ عَلَيْنَا شِقْوَةٌ وَنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنَ الْآفَةِ إِنْ قال اخزعوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأن تطيروا الراحمين فاستغلتم سخيا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحفون إن جزيتهم اليوم بِمَا صبروا أنهم هم الفائدون قال في الأرض عجبتني قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العابدين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تحلمون فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ومن يدعو مع الله إله الآخر لا ضرعان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل وبر في الورحم وأنت صير بسم الله الرحمن الرحيم شورة أنزلنا وفرضنا وأنزلنا فيها آيات فينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجربوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما وقفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشعد على ذوما طائفة من المؤمنين أزاني لا ينفقون إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينفعها إلا زان أو مشرك وقل لماذا ذلك على المؤمنين والذين يغمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة جهداء فاجرجوهم فجردوهم ثمان جلدة ولا تقبلوا لهم شعادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تاغوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يمنون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا ان فكهم فجاده احدهم فشهاده احدهم ارضى شاهدا بالله انهم لن صادقين والخامسة أن لحنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع أن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا صر الله عليكم ورحمة وأن الله تواب الحكيم إن الذين جاءوا بَعْضٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فِي كُلِّ امْرِئٍ من مِنْهُمْ مَكْتَسَبٌ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى ذِرَوَّهُ مِنْهُمْ له لَأُولَئِكَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ غَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنَّهُ فُسِمَ يُوْمَئِذٍ وَقَالُوا هَذَا يَسْكُمِين لَوْلَا جَ فإن لم يأتوا بالجهداء فأولئك عند الله هم الكالبون ولولا فصل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما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 خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى انتم من أحد أبدا ولكن الله ذكي من يشاء والله سير عليم ولا يأتن أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوه أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله مصر رحيم إن الذين يرمون المحطنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ يَوْمَ يُزَيَّنُ وَفِيهِمُ اللَّهُ ذِي نَوْمِ الْحَقِّ وَيَحْلُمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الحق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 كريم يا اي والا الذين امنوا لا تخلووا بيوتا غير موتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تنخلوها حتى يؤذن لكم وإن كيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح دخلوا بيوتا غير مشكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يربوا من أذصارهم ويحفروا فروجهم ذلك أذكى ان الله خبير بما يصنعون وكل مؤمن يوم يظلم من اضل صاجه ويحفظه ربه ولا يبين دينه الا ما ظهر منها وَالَّذِي يُضْرِبُ بِنَبَخِ عِقَابِهِ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَذٰلِكَ يُذِينُ جِنَّتَهُ إِلَّا لِبَعْلَتِهِمْ أَوْ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ أبلائي أو أبلائي أو نسائن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين ضير أولي الإربة من المدان أو التابعين ضير أولي من النجال أو الصفر الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرضهن ليحزم ما ايها المؤمنون دعوا ان لكم تفليقون وتنطق الايام بينكم وال من ربابكم واما وعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتعون الكتاب مما ملكت أي فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي اشَكُفْ وَلا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِدَاءِ اَغْدُ نَ تحصنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمستثين الله مثل مريك مشكات فيها مصباح المصباح في لجاجة اللجاجة كأنها شوكب ذري يوقد من شجرة يوقد من شجرة ذا وقت زيتون ولا غربيه لا شمتي ولا غربيه يكاد زيتوها يضيق ولولا لم تمتد هنا هون على نور يهدي الله لي من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت النادنا الله أن ترفع ويذكر في أشمه يتذبع له فيها بالغدو والآفال فِجَالُتُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ فَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِتْقَائِهَا إِذَا جَاءَتْ يَخَافُونَ يَوْمًا تَظَلُّ فِيهِ الْقُلُوبُ يَجْعَل لَّكُمْ أَنَّ النَّاسَ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُجِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كفروا اعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْأُ مَاءً يَحْسَبُهُمُ الظَّمْأُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ أَهْوَى لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا ووجد الله عنده sẽ em má vì đã hãy lúc eu tre mong dung như không chỉ mong dung không chỉ đã فوق بخط إذا أفرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله تذبح له من سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ فَسَبِّحْ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَلاَ تَعْجَلْ بِالسَّاعَةِ وَلَا تَحْزَنْ لَهَا وَكُنْ مُحْتَزِنًا لِذِكْرِ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا الْوَدَقُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصيبه عن من يشاء ككاد تنابرقه يزعب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار ان فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَوَلَقَدْ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا رَأَى فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى نجلي يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يأتي من يشاء إلى صغاط مستقيم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 بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم العين أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله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 إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاه المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كَمَن تَخلفَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مَّنصِيرٌ لَّوْ انْتَصَرُوا لَوِ اجْتَثَّ الَّذينَ اجْتَثَّهُوا لَجَبَّلْنَ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمِنَ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَفِيهِ صَلَوَاتٌ وَآيَاتٌ ۖ وَالْقُرْآنُ مُبِينٌ لَّا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّهُمْ وَمَا وَهَمٌ لَّا هَوَى بِئْسَ الْمَصِير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ منه قبل صلاة الفجر وحين تبعون تيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء سلاة أوراة لكم ليس عليكم ولا عليهم جناق بعدهم قواقون عليكم يُبْصِرُونَ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ فَقَطُ اللهُ هُوَ الْحَكِيمُ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَيَسْتَأْذِنُونَكَ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ من قبلهم كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا الَّتِي رَأَيْتُمْ يُعْذِلُونَ كَثِيْرًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبلجات بزينة وأن يستحففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأحماى خرج ولا على الأحرج خرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أقوامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمامكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحا أو فديقكم فَإِذَا لَقِئْتُم جُنَاحًا فَتَأَخَّذُوهُ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا ذُكِرَ ذِكْرُهُ فَتَسَلِّمُوا عَلَيْهِ أَوْفُكُكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِ على تَحِيَّةً مِنْ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 يَأْمُرُهُمْ أَلَّا يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا سَأَلْنَاكَ عَنْ مَّوْضِعِهِ فَاسْأَلْ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاصْطَفِّ لَنَا إن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لا يَجْعَلُ دُعَاءَ عَبْدِهِ ضِدَّ أَحَدٍ وَسُوءَ بَيْنكُمْ كَدعَائِبِكُمْ بَغْضًا فَلَيْسَ عَلَ اللَّهِ حُجْبٌ الَّذِينَ فليعلن الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم كتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أن عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تباوك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يستخذ ولده ولم يكن له شريف في الملك وخلق كل شيء فقد تره تقديرا واتقذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا يملكون موتًا ولا قياتًا ولا نشورًا وقال الذين كفروا إن هذا إلا فَتَوَا وَأَعَانَهُ عَلَيْهِمْ قَوْمُ آلِ فِرْعَوْنَ فَقَالُوا اذْهَبُوا بُنْيَانَهُ وَجُرًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كُتِبَهَا فَيَكُنْ لَا عَلَيْهِ كُتْبَةٌ وَأَصِيلًا قُلْ إِنَّ الَّذِي يَمْلِكُ السَّرَّ وَفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ ظَهِيرًا الرَّحِيمَ وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا إليه ملك فيكون معه لذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون لهم جنة يأكل منها وقال الله لئن تتبعون إلا وجلا مسحورا وقال إذا ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجد من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بَلْ كَلَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَرَّبَ بِالسَّاعَةِ ضَيْرًا إِذَا وَأْتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ثُمَّ هَلُوهَا تَغْيِرُ وَظِفْرًا وَإِذَا أُوقِعُوا مِنْهَا مَكَانًا مقرنين دعونا لك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلج التي وعد المستقون كان لهم جزاء ام ومصير لهم في اعيشه دون قيد كان على ربك وعدا مسبولا ويوم يحشرهم وما يحبدون من دون الله فيقول انتم أبْلَغْتُ رِيبَاهَا أُولَئِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا تُبَحَّنَ كَمَا كَانَ يَمْغِيرًا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا دَعَتْهُمْ وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كن لهكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نزقه عجابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الصعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم